وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَهُ قَلِيلًا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 بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.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 Panie Przewodniczący, خَلْقِ Komisarzu, Panie Komisarzu, مَا Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, ك من تدخل النار فقد وما من أنصار ربنا إننا سمعنا نادى للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.